In الله الرحمن الرحيم Allah, فللذين كفروا في عزة وشقاق كم أَهْلَكْنَا من قبل من من قرن فنادى ولا وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجول الآلعة إلهًا واحدًا إن هذا لشيء وجهب خلق الملأ منهم أنمشوا واصبروا على أهل إن هذا شيء ما سمعنا بهذا في الملتي الآخرة إن هذا إلا أعزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من فلما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة العزيز الوهاب بل يتقوا في الاسباب بل يتقوا في إن كل إلا كذب الرسول فأقعب وما ينظر وحذة ما لها من فواق وقالوا ربنا أجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا Al-Aid إنه أواب إنا سخرنا الجبال مال أي رماح شور كل لغة غاب وشدتنا مركه وأتينا وفصل وَأَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابِ إِذْ دَخَلُوا عَلَى ذَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ قصمان بغى بعضنا على بعض فحق بيننا بالحق ولا تشطط وهدنا إلى إن هذا أخي إن هذا أخي One لقد ظلمك بسؤال لنجت لك إلى النهاي وإن كثير من على بعض إلا, إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقلّى وظن داود ان ما فتناه فاستغفر ربه وخرى فغفرنا له ذلك، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم فاحكم بين الناس بالحق ولا تتكلم تبع الله وف يضل عن سبيل الله. إِنَّ الَّذِينَ يَقُولُونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ مَا إِنَّ الَّذِينَ يَنَافَسُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ هُمْ مَعَ الشَّدِيدِينَ بِمَا نَصْعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وما خلقنا السماء والأرض ذٰلِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنَ ٱلنَّارِ أَمْ نَجْعَلُوا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُسْتِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُوا الْمُسْتَكِينَ كَالْفُجَّانِ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليذبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أول إذ عرض عليه بالعشيط وعفنا <تصفيق> ق من السوق I'm اذا له الريح تجري بي امري وقا Sayyatina kulla bannain waghawwad Wa akharina muqarranina fi هذا عطاؤنا فن أو أمسك بغير حساب وَإِنَّ لَهُ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُوبَ إِذْنَا رَبَّهُ أَنِّي بَسْتَنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبِ الرَّبِّ أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووحبنا له ال لاغُمِد لَغوم م غمرر م تَ وخذ بيدك ضغسا فضرب به ولا تأنث <تصفيق> <سؤال> <سؤال> <سؤال> نعم العبد إنه أواب وَاذْكُرْ عِبَادَنَا يَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَا قُوبَ إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار وإنهم ورسمي لا وليسع وكل من هذا ذكر وإن للمتقين لحسن ماء جنات عذن مبتأة لهم وَإِن تَنغُبْ قَصْرَتُ بَن اذا رزقنا ما لهم من نفاد وآخر من شكله أزواج هذا مَوْقْتَئِمٌ مَّعْكُمْ لَا مرحبا بي إنهم صالونا، قالوا بل أنتم لا مرأب بكم أنتم قدم. لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لما هذا فزدها ذا ضفاف النار وقالوا ما لنا لا اتخذناهم تخريا أم زاوت عنهم الأبصار إن ذلك لعقنا تخاصم أهل النار قل إنما أنا من وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا اللَّهُ الْوَالِ Eee. Mm -hmm. Uh that